Täytyykö minun olla? Täytyykö minun olla? Täytyykö minun olla? Täytyykö minun olla? Tiedämättä lai, avarani lai sääni maali Ääna liikä, ääna liikä, ääna liikä, ääna liikä Wohja dissiin Uuntä uuktaj tkun diiali, هذا هو السؤال محيرني اليوم نهار واسمح لي كان لازم لازم يتقال وما يبقى سر الاسرار بادر جوفي في الحال جوفي في الحال وبرد شويه من ناري. تالم بهاد الجفاف حتى لين بالصدود حتى لين بهاد الجفاف حتى لين بهاد مريضك ما يمكن يشافى واشواقه كثر حل ترحل وتعود ارحمني ارحمني ارحمني, أرحمني جوي ما يصبر حتى تعطف انت وجهو وتسمح لي بالحديث لو كان لوقتي طول وتسمح لي بالحديث نصول في الحكاية ونجول وننضم فيها ألف بيت و بيت نصول في ونجول وننضم فيها ألف بيت و في المعنى ونقول احكم احكم انا بحكمك راضي واخت الله مني نسامحلك نسامحلك نسامح ليك نسامح, نسامح قاضي مو التناوي عيش القاضي مو التناوي عيش القاضي بس وعد نحلف لي بس وعد نحلف لي Will be